بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم على اله وصحبه اجمعين وبعد فلا يزال حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول في هذه المجموعه المباركه واولى قراءاتنا في هذا الكتاب المبارك وهو تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان الشيخ العلامه عبد الرحمن بن ناصر رحمه الله تعالى رحمة وسلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يقول الله تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسير في الأرض فانظروا فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين وهذه الآيات الكريمات وما بعدها في قصة أحد يعزي تعالى عباده المؤمنين ويسليهم ويخبرهم أنه مضى قبلهم أجيال وامم امتحنوا وابتلي المؤمنون منهم بقتال الكافرين فلم يزالوا في مداولة ومجاولة حتى جعل الله العاقبة للمستقيم والنصر لعباده المؤمنين وآخر الأمر حصلت الدولة على المكذبين وَقَدَ لَهُمُ اللَّهُ بِنَصْرِ رُسُلِهِ وَأَسْبَاعِهِمْ سَيَرُوا فِي الْأَرْضِ بِأَبْدَانِهُمْ وَقُلُوبِهُمْ كيف كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ فَإِنَّكُمْ لَا إلا إِلَّا مُعْزَدِينَ بِأَنواعِهِؤُذْ هذا تربية من الله سبحانه وتعالى على السنن الكونية بها وهذا من أكبر أنواع التسلية فإن العبد إذا علم ان ما يحصل له إنما هو سنه كونية جرت في سائر الامم وعلى يد جميع الأنبياء صبر، ولهذا قال سبحانه وكلنا قص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق معظة وذكر المؤمنين فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يذكر له ما جرى للأنبياء من قبله وحينما يعلم الصحابة ذلك لا شك أنهم فيوطنون أنفسهم على هذا الابتلاء قالوا ايدينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا أن حسبتم أن تدخلوا الجنه ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مثتهم البأساء والضراء وزلزل حتى إذا استيأث الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا إذا هذه سنة كونية فحينما يعلم الإنسان أن هذه سنة كونية يصبر زي الدعاء الى الله سبحانه وتعالى إذا علم الداعيه أنه لا بد أن يحارب وأن يواجه وأن يجابه من كل من لم يكن معه على دعوته فإنه يصدر نفسه على ذلك المهم أن يكون على الحق لكن ليس يوجد داعي على وجه الأرض منذ أن ارسل الله عز وجل أول رسول إلى الناس وهو نوح عليه السلام إلى آخر داعية لا نقول إلى آخر نبي إلى آخر داعي على وجه الأرض والسنه الكونية انه معارض وان معه أتباع وعليه كثر من الناس يعارضون دعوته ولهذا استدل ورقه بنوفل نوفل ووضع هذه الكلمه الاولى لمحمد صلى الله عليه وسلم في عمر الدعوه ماذا قال ورقه قال ليثني اكون حيا اذ يخرجك قوم. هذه اول كلمه استفادها النبي صلى الله عليه وسلم في عمر الدعوه اول درس اخذ بعد نزول الوحي عليه بإقرأ أول درس اخذه النبي قول ورقة له يكون إذ يخرج القوم قال أم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عود. وفي قصة الغلام والراهب والساحر لما أظهر الله عز وجل المعجزة على يدي الغلام وأخبر الراهب بذلك قال اي بني إنك اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى فإذا ابتليت فلا تدل عليه فإذا علم الإنسان بالسنة الكونية لا فيما الدعاء الذين يسيرون في أصعب طريق وأشقه فهم يسيرون على الأشواك إذا علم الدعاء الله سبحانه وتعالى ذلك صبروا فالتربيه على السنة الكونية في غاية الأهمية والاعتبار بهذه السنة الكونية في غاية الأهمية لأن الإنسان لو لم يعتبر بذلك يائر وقنط وظن أن الله سبحانه وتعالى مخزله وربما شك في الحق الذي معه لما يجد كثرة من المعارضين قد يشك في الحق الذي معه يقول أنا لو كنت على الحق لا يدني الله ولا فتح لي القلوب إن إغلاق القلوب الخلق عني هذا دليل أن دعوتي ليس الدعوة صحيحه وليس الدعوة سليمه لا الاعتبار ليس بهذا من وكذا ورأيت النبي واحد إنما صح ينبق على الدعاء نراجع نفسه من خلال المنهج الذي اعتقده منهجك على منهج من طريقتك على طريقة من نعم الانسان يراجع الانسان قد يبتلى لفساده فيراجع الانسان نفسه لا مانع ان يراجع الانسان منهجه وان يراجع طريقته لكن لا يعني الابتلاء أنه على الباطل فالله سبحانه وتعالى يقول قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عقبة المكتب هذه السنن أنتم تركبونها ولستم ببدع من الناس بل يجري عليكم ما جرى على الانبياء السابقين ولهذا كان النبي يصدر نفسه بحال موسى فيقول رحم الله أخي موسى لقد كان يؤذى أكثر من هذا فيصبر يبال اعتبار المبي بحال موسى عليه السلام جاءت الصحيح انه قال نحن أولى بالشرك من إبراهيم و ثم إذ قال ربي أرني كيف تفتح الموت ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي ولهذا تجد أن الاعتبار بهذه الأمور يشرح صدر الإنسان ولا يعرض اليأس ولا للقنوط ولا للتقاعس عن دعوته بل يعتبر هذا سنة كونية ماضية فيصبر على هذا نعم فانظروا كيف كان عقبة المكذبين فإنكم لا تجدونهم إلا معذبين بأنواع العقوبات الدنيوية قد خوت ديارهم وتبين لكل أحد خسارهم وذهب عزهم وملكهم وزال بدخهم وفخرهم أفليس في هذا أعظم دليل وأكبر شاهد على صدق ما جاءت به الرسل نعم اذا اصبروا لو وجدتم ابتلاءه هزيمة في أحد وغير ذلك اصبروا هذا كان من قبل لكن عاقبة لمن؟ انظروا كيف كان عاقبة المكذبي والعاقبة المنتقي ولهذا قال موسى للقوم لما قالوا لو من قبل أن تأتينا بعدما بعد ما قال عصر بكنا يوليف عدوكم ويستخدمكم في تعملون ولقد اخذنا الف دعاونا بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون الى اخره والعاقبه المستقيم قالوا اودين يبقى العاقبه للمتقين اصبروا فإن العاقبه للمتقين العاقبه للمتقين يبقى هذه الابتلاءات لا تضر الإنسان فالعاقبه للمتقين وقال سبحانه وتعالى انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشياء وقال سبحانه وان جندنا لهم الغالبون هذه... هذا وعد الله سبحانه وتعالى لكن بين يدي هذا ابتلات وامتحانات واختبارات فلا ينبغي الانسان ان يياس نعم ولهذا وانت مطمئن الآن هل عندك شك أن جميع ممالك الكفر يعني ستزول ويخلف آ... يخلف له مكانها ممالك اخرى ليبتلي الله عز وجل عباده المؤمنين وستزول وهكذا ما كان يعني يظن أن ثارثة ستزول وذلك أن الرومة ستزول وذلك أن هذه الممالك الضخام ستزول وذلك ولهذا كان النبي يبشر في أصعب اللحظات وحينما يشتبد الأمر يبشر النبي بن ناصر في الخندق نقض بنو قريضة العهد وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأصل من يتأكد هل نقض قريض عهد أم لا والأحزاب يحيطون بالنبي من كل مكان فجاء الصحابة وأشراه إلى النبي أن صدق الخبر فعلا بن قريضة نقض العهد والشبذ الأرض فأصبح النبي بين عدوين بين الأحزاب خارج وبين بن قريضة من الداخل ثم استأزم المنافقون كمان هذه جبهة ثالثة استأزم المنافقون وقالوا نبي عوره وما هي بعوره فوقع النبي بين هذه الأمور كلها وبلغت القلوب الحناجر وتظن بالله يظننا أول ما جاء الخبر أن بناء قريضة لقضوا العهد قال صلى الله عليه وسلم أبشروا يا معشر المسلمين شوف الله أحرف فين يعني استحكم الأب قال أبشروا لأن مع العسري قال يصر إن شاء الله ومع الضيق الفرج فقال أبشروا أبشر مع أن المسألة صعبة لكن قال صلى الله عليه وسلم أبشروا في الحدابية قال وإن رسول الله وإنه ناصري إذا هذه سنن كونية معروفة يعني أمريكا الآن صدر زوالها بكرة بعد شهر بعد سنة لكن يقينا ستجزء أمريكا سيأتي يوم تصبح أمريكا حديثا على الألسن كما صارت الفارس حديثا على الألسن وكما صارت الروم على والله سيحصل سيحصل هذا, هذا المحرر ما كان ما كان ظن أن أن روسيا أو الاتحاد السوفيتي سوف يأتي على يوم سيكون هذا هذا أمر قائم التحالفات دي اللي ترون التحالفات وكذا كلها سيزور لكن لن ينتهي الشر إنما هي دول ودولات قال سبحانه فكلا أخذنا بذنبه فمن من أرسل عليه حصيبا ومن من أخذته الصيحة ومن من أخذتنا بالأرض ومن من أغرقنا هذه سنة موجودة نعم لكن عاقبة للمتقين ولا تزال طائفة الممتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم إذن في مخالفه ولا من خذلهم إذن في من يخذل عنهم ويخذلهم يبقى خلي بالك من السنتين سنه اهلاك الظالمين وسنه العاقبه للمتقين ديمومه الحق وديمومه اهل الحق ولهذا لا يخلو عصر من قائم لله سبحانه وتعالى بحجه لا تزال صائفة والنبي يقول ظاهرين ولم يقل متمسكين لأن قد تمسك الحق بالحق في إيه؟ في كهوف لا يسمعهم أحد لا لا ولهذا قد يخرج الحق من بين ثنايا جذر السجون قد يخرج الحق ولو كانت السجود في طبقاته ولو في الأرض السابعة ولو يتوجد متمنسج بالحق إلى هناك سوف يخرج الله عز وجل الحق من بين هذا لان الله تولاه ونصره ويؤيده سبحانه إنا لننصر سلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويقوموا لإيه الأشهاد هذا نصر حتمي موجود اللي هو النصر بالحجة والبيان ولهذا النهاردة أمريكا والتحالفات هذه لكن ما الذي يتمسكون به هؤلاء يضغطون على العالم بقوة العسكريه لكن القناعة بذكر هؤلاء حسالة هم اصلا غير مقتنعين بذكريه هم ما عندهم شيء يتمسكون به لكن شوف الاسلام يغزو بلا دعاه الإسلام في أمريكا بلا دعاه الإسلام في فرنسا بلا دعاه الاسلام في مشرق الإسلام في بلاد المسلمين اسلام السنه في بلاد المسلمين بلا دعاه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى ومع ذلك الاسلام يسري في قلوب الناس بأدنى جهد إن الذين في ونفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله بل مقر الليل والنهار يتأمرونها أن أكفر بالله وإحنا الواحد تجد مثلا في تجد في البلد اللي خمسين ستين سبعين مليون لو تسمع عن رجل من أهل السنة من دعاتها يبقى بركة ومع ذلك الله بينفع به سبحانه وتعالى وتجد دعوته دعوة منتشرة وقوية وتغذى القلوب بفضل الله سبحانه وتعالى بأدنى مجهود يحط لك برنامج في تلفزيون يعمل عميل مع إن بأن مئة سنة مسخرين الاعلام كله مثلا في أي بلد من البلدان للصد عن هذه التصوف في, في وسائل الاعلام وفي الكتب في وسائل الاعلام والكتب كل هذا موجود أدنى شيء في الدعوة يا الله على بصيرة يحدث بفضل الله سبحانه وتعالى اثرا عميقا فهذا دليل على صدق الرسل وصدق دعوه الرسل ومنهج الرسل وانه بفضل الله سبحانه وتعالى شوف النهارده الكتب المنتشره والموجوده والمطبوعه بين المسلمين اليوم هل في كتب تساوي كتب أهل السنة او تقارب كتب أهل السنة شوف معرض الكتاب الدولي شوف المكتبات شوف هنا وهنا نعم وحكمة الله التي ينتحن بها عباده ليبلوهم ويتبين صادقهم من كاذبهم ولهذا قال تعالى هذا بيان للناس أي دلاله ظاهرة تبين للناس الحق من الباطل وأهل السعادة من أهل الشقاوة وهو الإشارة إلى ما أوقع الله بالمكذبين نعم هذا جواب عن سؤال يفرض نفسه. إذا كان هذا دين الله وإذا كان الله سبحانه وتعالى يتولى أمر دينه والدفاع عن أولياء لماذا لم يثبت الله هؤلاء الكفراء وينفو دول الكفر وتبقى دولة الإسلام ليه إذا كان الأمر هذا وإذا كانت القلوب بين إصبعين من الطبيع الرحمن والله عز وجل غالب على أمن طيب ليه الكفر موجود أصلا وليه النفاق موجود الجواب ليبلوكم أيكم أحسنوا عنه ألا هو الفرق الآن بين واحد محافظ على السنة متمسك بها وبين واحد عايش في الشبهات إيه وجود الشبهات الذي يميز هذا من ذات وجود الحق والباطل فيحصل منك بحث وتنقيب وإرادة وقصد وتحمل من أجل التمسك بالحق والآخر كذلك عن الشبهات يبقى التمييز بين الناس ليميز الله الخبيث من الطيب لا يكون إلا بمادة الإبتلاء وجود الابتلاء ولهذا قالوا ابعث لنا ملك المقاتل في سبيل الله قال العسائد من كتب عليكم القتالة وليس قالوا وما لنا من النقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وأبنائنا طيب فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا خلاص وبعدين فلما فاصل فلوط بالجنود قال إن الله مبتليكم بنها فمن شرب منه فليس منه ومن لم يطعامه فإنه من إلا من يطرفه فبذل فشربوا منه إلا طيب ولما برزوا لجلدة و... فلما التقى قال كم... قالوا كم من فئة قريتهم غرب فئة كفرة باذن الله والله معصرين ولما برزوا لجلدة وجودية قالوا ربنا أفرعني صلى يبقى حصل تصغير من تصغير من تصفية لما عاينوا الأمر حقيقة يبدأ اكتلاقات تميز الصف ولهذا لا تحزن على إنسان ينتكس ولا يكون معك لانه لو علم الله فيه خيرا لاسمعهم لا ولو أسمعهم لتولوا معرضون لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا ولهذا النبي ما تأثف على هؤلاء المنافقين لما كانوا يرجعون وكذا ما كان تأسف النبي عليهم صلى الله عليه وسلم لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خباب ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتن خمسة على المنهج الصحيح احسن من خمسمائة كل يوم يحدثوا فيه فتنة وشبه فتنة وشبه فتنة وشبه لا خمسة فقط على المشر الصحيح أفضل من ملئ الأرض مما لم يكون كذلك. مما يحبثون الشبهات برضه أيضا من الأمور التي ينبغي أن تفقدها الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن المسألة ليست بالعدد ولا بالكثرة ولا يفرح الإنسان بكثرة من معه بكثره من يجتمع معه ولا يحزن الإنسان على إنسان آثر الشبهة وترك الحق البين الواضح وترك هذا الحق ما يحزن الإنسان عليه لأن القلوب بين يصرعين من الصريع الرحمن نعم وهدى وموعظة للمتقين لانهم هم المنتفعون بالآيات فتمديهم إلى سبيل الرشاد وطعبهم وتزجرهم عن طريق الغي وأما ذات الناس فهي بيان لهم تقوم به عليهم الحجة من الله ليهلك من هلك عن بينه ويحتمل أن الإشارة في قوله هذا بيان للناس للقرآن العظيم والذكر الحكيم وأنه بيان للناس عموما وهدى وموعظة للمتقين خصوصا وكل المعنيين حق نعم لنوع القاعد عند المفسرين إذا لم يتعارض إذا لم تتعارض المعاني وأمكن إدخال إدخال تحت النص فيحمل المعنى أو اللفظ على جميع المعاني هذه قاعدة من المفسرين لو اللفظ يحتمل أكثر معنى ولا فعرض بين المعاني فإننا نحمل اللفظ على جميع المعاني تفسير الصراط بالإسلام تفسير الصراط بالقرآن تفسير الصراط بالنبي صلى الله عليه وسلم كلها معاني صحيح فيحتمل إن الصراط يكون هذا أو نعم. ولا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين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 عندما اذا اصابتكم المصيبه وابتليتم بهذه البلوى فان الحزن في القلوب والوهن على الابدان زياده مصيبه عليكم واعظم لعدوكم عليكم بل شجعوا قلوبكم وصبروها وادفعوا عنها الحزن وتصلبوا على قتال عدوكم وذكر تعالى لا تفسير طيب ولتين ولا تحزن فالوهن يكون في البدن والحزن يكون في القلب وإذا تمكن الحزن في القلب واليأس أثر ذلك في البدن تلاقي واحد بدين وصحته تمام أو لكن مش قادري ماشي ايه عم والله المصيبة نزلت مية وصيبة وكذا فالمصيبة تعجز المصيبة تعجز البدن معروف لكن تلاقي واحد مثلا ضعيف لكن مسرور مبسوط واخد بالك زي مثل ام يوم فرح ولدها يبقى عندها 70 سنه لكن انشط من في البيت أنشط من في البيت ليه فرح فالمساله مساله القلب القلب هو الذي يقوي ي... ي... ي... الله بيه البدن او يضعف ولهذا يضعف ولذا اللي بيروح مثلا للطبيب وخد بالك اول ما يقول الطبيب كلمه حلوين وراح رايح اصلا متشارع على الاكتاف اول ما نقول له ايه اللي بيحصل خلاص تو ما فرح قلبه يبقى عاد ذلك على بدن بال بالصح لكن بقى على الراجل الشاب البدين اللي رايح فاله والله احنا هنا متحاسين احنا شاكين فيه ورم شكين مش عندك ورم عافى الله جميع المرضى يا رب بيرجع ايه في العربيه بقى الناس شايلاه مش قادر يمشي فالمساله مساله ايه قلب فلا تهنوا في ابدانكم ما تضعفوا ولا تحزنوا في قلوبكم ولكن اذا قوي القلب ولهذا ال ما الدباء الإيمان أو العدة الإيمانية تركيزها على القلب والعدة العسكرية وكذا تركيزها على البدن إنما, إنما السيفه بضريبه والسلاح بضريبه ولهذا كان مما اختص الله بنبيه أن نصر بالرعب الرعب هذا هو ذا الهزيم القائم الرعب هو ذا الهزيم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من ورائي تحسبهم جميعا وقلوبهم اه يبقى اهم حاج القلب فلا تنوا ولا تحزن الاشاره الى الجمع بين نوعي الضعف حينما يكون في القلب والبدن اشاره لطيفة جدا وان القوة انما تكون في اجتماع الامرين بل القلب الاول هو الذي ينتج هذا لهذا قد ترون خشبا مسنده ولكن يحسبون كل ايه صيحة عليه نعم هذا معنى جميل شيء منهم نعم استخدام التعبيرات يقول تعالى مشجعا يعني ايه ما في باس يعني معنى يقول تعالى مش مشجعنا والله ما ما شجع لكن في فيما سبق مشجعا يعني في المعنى نجات المعنى يعني استخدم لفظ غير مستخدم مثلا لو قال مثبتا لعباده في تثبيت مثلا لكن مشجعا ما هو مشجعا بايه <تصفيق> يعني تقصد الإشكال في إيه في استخدام اللفظ لا أصلا معنى هو معنى تفريت يعني ايه ده ذكر المعنى ذكر المعنى من ذكر اللفظ يعني مش لازم يذكر الله هو ذكر معناه ذكر معناه لا. أي شيء هذا من الإخبار عن المعنى لا. وليس عن صريح اللفظ طيب نعم وذكر تعالى, أنه لا عبادة. عبادة. هذا نظر وذكر تعالى أنه لا يليق بهم الوهن والضعف تعالى لا والحزن وهم الأعلون في الإيمان ورجاء نصر الله وثوابه فالمؤمن المبتغي ما وعده الله من الثواب الدنيوي والأخروي لا ينبغي له ذلك نعم يعني علامه حزن وأنتم الأعلون لعلون في الايمان ولعلون في رجاء الله سبحانه وتعالى وثواب يعني من مثلكم اذا على ما إن ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون هذه الهزائم عاد الحرب سجاه لكن الذي لا يدرككم فيه أحد وترجون من الله ماله يرجو ولما كانت المساله مرجعه الى رجاء الله ووعد الله أنه وتعالى في الاخره وان هذا هو بحق هو العصا الحقيقي فعلم تحزن واحد معاه كنز بمليارات الاموال يحزن اذا اصيب في 5 جنيه منه تحزن ليه تحزن ليه انا سمعت اقوى اصلا كنز واحد وكنز هذا ليس يكفي الا اخوك المسلم المؤمن إنما لا تهين ولا تحزن من الابتلاءات والمصائب هذه لا تهين ولا تحزن وأنتم الاعلون بإيمانكم لهذا نحن أعلى من جميع أهل الأرض اليهود مثلنا مثلنا لا أبد هم يقولون نحن شعب الله المختار لا المؤمنون هم المختار هم أصياء الله هم الله هم أحباء الله سبحانه وتعالى وليهذا رب الله عز وجل حينما قال هؤلاء نحن أبناء الله وأحباء كل فلما يعذبكم بذنوبكم إذا كنتم أحباء وأبناء كل فلما يعذبكم بكم لكن شوف هنا الله تبارك وتعالى يطامن القرب المؤمنة وهو الذي يقول سبحانه وتعالى أنتم الأعلى إن أنا لم نبدأ علو نحن على وجه العجب والافتخار إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي رفعنا هو الذي أخبر سبحانه أنتم الأعلى نحن الأعلى فلا يمثلنا أحد، ولهذا لم يجعل الله عز وجل لغير الكافرين عن المؤمنين سبيلا أبداً، ولا يتهذى علي لا أنا الذي أتولى هذا يستعملني كعبد لا هو العبد، ولهذا الذي يأتينا من الجهاد عبيد، عبيد، ولو كانوا سادات في قومهم عبيد. عندنا عبيد بسبب هذا الجهاد فلا يساوي أحد المسلم أبدا ولا المؤمن بل المؤمن هو الأعلى نعم ولهذا قال أحلام في أهدافه في أمانيه في رغباته حتى نظرتنا للدنيا نظرت علو الدنيا دي تحت أقدامنا هؤلاء يعتبرون الدنيا دي كل شيء هي الجنة وهي النار وهي كل شيء نحن عندنا ننظر الدنيا ولا شيء ننظر إلى المناصب ولا شيء ننظر إلى كل ما فيها ولا شيء إنما مثلهم مثل الدنيا كراكب استظل بظل شجرته نحن لسنا عبيدا للدنيا وإنما الدنيا تاتينا ولهذا الصحابه فعلوا هذا وطبقوا هذا الدنيا تتعلق بهم وهم يفرون منها واتتهم الدنيا راغمة فرأوا العز الحقيقي ومع ذلك لا يبالون بالدنيا ولا تستعوا الدنيا عندهم شيء ولا تساو شيء ولم يكن لها محل في قلوبه ولذلك كما ذكرت لكم من قبل لما جيش مؤتة كان خارجا لهذا والنبي صلى الله عليه وسلم يضع قادة على جيش مؤتة يضع جعفر ويضع زيد ويضع عبدالله بن رواح هل كل واحد لك يا سلام أنا بقى القائد وأنا وأنا يعني أنا رايح من الهاردة باختيار النبي أنا بقى القائد وأنا عبدالله بن رواح بكة رضي الله عنه بكى إذن لا لا يمكن أن نتصور بكى عبد الله إلا لنوء سيطرق الأرض وربما لا يعود سيطرق زوجته أولادة وربما لا يرون بعد ذلك مش دي الحاجات اللي في قلوبنا الواحد بيروح يسافر بشج ويقعد يناهره لما يجبع ومسافر بشج أصلا يرجع بعد شراء والعيالي عياطي معين أجيب لهم هدايا ويجب لهم شون أجيب لهم شو معروف الفركة فأكيد يبقى من باب أولى بقى رأيش القاتل ده قد يعود وقد لا يعود والنبي يقول كده فإن قتل فإن قتل يعني احتمال كبير هذا حاصل لان لم يكن هذا أكيد ويقين لكن عبدالله الرحمن يتعلق بهذا كله انما يتعلق بايه بآية في كتاب الله قرأة لما ينترى تعالت ما الذي يبكي فذكر آية من كتاب الله وَإِن منكم إِلَّا وَارِدُهَا عمال ذهنه مشغول بهذه الايه لهذا بكر رضي الله عنه فبكاء عبدالله هو رايح هذا البكاء ليس على هو يودع ولا كذا إنما بكاء لآية وقف عند ماذا هو صانع؟ إذا كنا سنريد جهنم ماذا هو صانع؟ فالصحابة هم الأعلى بكل شيء أمنيهم وأحلامهم وأعمالهم وأقوالهم رضوا, رضوا بأن يخضعوا جبههم لله ساجدين وأبوا أن يطوفوا حول الصنم أو يتعلقوا بصنم بل حطموها فهم عبيد الواحد واحدا فقط لله لا لملك المقرب ولا للنبي المرسل إنما جميع البشر عبيد للدنيا اللي بيعبد امرأة واللي بيعبد مال واللي بيعبد منصب واللي بيعبد كرسي واللي بيعبد دنيا واللي بيعبد هوى واللي بيعبد صحة أما المؤمن فانه عبد لمن؟ لله سبحانه وتعالى لهذا يتلذف بسجوده لله عز وجل إنما غير كده لا ولهذا شوفوا القائد اللي عرض على القائد المسلم أن يقبل رأسه لأكله، وبيقع على مم أي يأتي بالواحد يضعه في الماء المغلي حتى يجوب، ها ترجع فش فايز، سملك لك أن تقبل رأسه محل نظر، قبل رأسه، شوف إرضاء الله، يقبل رأسه محل نظر، لا أنا أموت ويجوب بدم في هذا ولا أقبل رأسه في عزة الله. ولكن أشير عليه خلاص إذا كان هاي قدر هتقب رأسه كل هذا وكل هؤلاء فتركهم هذا الطاغية قبل يا سيدي قبر يعني صرف صرف قبر الرأس محل نظر وصبر رأسه ولما اقب عمر بذلك فقال عمر حق على كل مسلم يقب رأس يلا تقب رأس مرة كل الناس تقب رأس فمنك المؤمن أنتم الأعلى أنتم الأعلى ما في أحد كذلك قال السنة بين فرق الأرض هم الأعلون, هم الأعلون هؤلاء يتكلمون بشكوك وضلال وحيرة يختم الواحد حياته بعض على أنامي للندم ويتمنى أن يموت مثلما ماتت علي أجازه نسبه حرم لذة التعبد بالنصر وحرم لذة الدعوة إلى الحق لكن أنت عمال فنشي في طريق الحق ويزدد إيمانك ويزدد إقبالك على الله سبحانه وتعالى كل خطوة تبتغطوها لك أجل في تحصيل هذا المنج الطائف والدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة إليه من مثلك يا أخي من مثلك إذا كان فرصك أصلا الذي تعلوه لتجايد بيذي الله ما أكل شيئا إلا في ميزان حسناتك ولا استطال في حبله فأكل أو أخرج أو شرب إلا كان في ميزان حسناتك فما بالك بسعيك وصهروا على كتب أهل العلم تعرف الحق ثم تواصل نهارك بالدعوه إلى هذا المنهج في أحد أفضل منك أصحاب الأموال هؤلاء لا يساوي ملكهم هذا مسألة من مسائل أهل العلم تعرفها مسائل الحق تعرفها وتدعو إليه ولهذا أن تطلبط كما قال الله سلم لا حسب إلا في اثنتين منهما رجل أسهضوا الحكمة فهو يعلمها الناس ويقضي بها نعم ولهذا قال تعالى وأنتم الاعلون إن كنتم مؤمنين ثم فلاهم بما حصل لهم من الهزيمه وبين الحكمة العظيمة المترتبه على ذلك فقال تعالى ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله فأنتم وهم قد في القرح ولكنكم ترجون من الله ما لا يرجون كما قال تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون الله أكبر شوف من الذي يعز المؤمنين هنا الله سبحانه وتعالى لا تين ولد حزنه وأنتم من العلاوين كنتم إن يمسسكم قرح فقد مثل القوم قرح مثله وتلك لا يموت ولا بين الناس الى اخره هذا الذي يعدل ويسلي هو الرب سبحانه وتعالى وهذا من ود الله للمؤمن ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا نعم يربيهم هل هي تربيه الله للمؤمن تربيه خاصه ولهذا من رباه الله فما حرم شيء من يربيه الله يربيه سبحانه ويفتح له نبيع الخير ويشرح صبر له والاستقامة ثم يصبره لوقع لو له ابتلاء يبتليه ويصبره يبتليه ويثبته يبتليه ليرفع قدر فهو الذي يأتي بالابتلاء وهو الذي يمنحه الصبر والثبات ليضاعف أجر ومن الحكم في ذلك أن هذه الدار يعطي الله منها المؤمن والكافر والبر والفاجر فيداول الله الأيام بين الناس يوم لهذه الطائفة ويوم للطائفة الأخرى لأن هذه الدار, لأن هذه الدار الدنيا منقضية ثانية وهذا بخلاف الدار الآخرة فإنها خالصة للذين آمنوا نعم إن الله يعطي الدنيا لمن أحبه ولما لا يخذ لكن يعف لا يعطي الدين إلا لمن أحبه. نعم. وليعلم الله الذين آمنوا هذا أيضا من الحكم أنه يبتلي الله عباده بالهزيمة والابتلاء ليتبين المؤمن من المنافق لأنه لو استمر النصر للمؤمنين في جميع الوقائع لدخل في الإسلام من لا يريده فإذا حصل في بعض الوقائع بعض أنواع الابتلاء تبين المؤمن حقيقة الذي يرغب في الإسلام في الضراء والسراء واليسر والعصر ممن ليس كذلك ويتخذ منكم شهداء وهذا أيضا من بعض الحكم لأن الشهادة عند الله من أرفع المنازل ولا سبيل لنيلها إلا بما يحصل من وجود أسبابها فهذا من رحمته بعباده المؤمنين أن قيب لهم من الأسباب ما تتراه النفوس ليني لهم ما يحبون من المنازل العالية والنعيم المقيم والله لا يحب الظالمين الذين ظلموا أنفسهم وتقعدوا عن القتال في سبيله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 وتزيل العيوب ويمحص الله أيضا المؤمنين من غيره من المنافقين فيتخلصون منهم ويعرفون المؤمن من المنافق ومن الحكم أيضا أن يقدر ذلك لينحق الكافرين أي ليكون سببا لمحقهم واستئصالهم بالعقوبة فإنهم إذا انتصروا بغوا وازدادوا طغيانا إلى طغيانهم يستحقون به المعاجله بالعقوبه رحمه لعباده المؤمنين ثم قال تعالى ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصادرين هذا استفهام انكاري اي لا تظنوا ولا يخطر ببالكم ان تدخلوا الجنه من دون مشقه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 قال من أول وكلما هل يحط وكلما عظم المطلوب عظمت إيه وسيلته والعمل الموصل إليه فعلى قدر ما يكون الأمر عظيما على قدر ما يكون الوسيلة لي عظيم فلما كانت الجنة أعظم المطالب على الإطلاق كانت الوسيلة اليه أيضا ليست سهل فسلعه الله غالية الجنة الجنة هذه لا تدرك بالراحة ولا تدرك الجنة بالأمور اليسيرة السهلة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالايه بالمكان حفت الجنة بالمكان قتل سجن تشريب ابتلاء لأن بلونكم شيء بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات حياة مليئة بالمتائب يا أخوان. ولهذا شوف أشق شيء الطريق الذي تسلقه أشق شيء يعني أصحاب الشهوات العديد حاجة بيعملهم والناس لا يعلقون على واحد من هؤلاء بل يتعلقون به مش يعلقون عليه يتعلقون به حد مثلا يعلق على أصحاب الشهوات من زنا من فن من غناء من كرة من كذا حد يعلق ولا قلوب الناس متعلقة بهم بالروح بالدم تجد صور معلقة و... والثناء عليهم الرجل يحرز هدفا تجد الملايين على راس فلان التجف هنا متبرع نصف مليون مش عارف هذا فلان شقه مش عارف كذا فلان مطعم يأكل فيه طول الحياة فلان كذا كذا الى اخير لكن مثلا في واحد برع مثلا بنص جنيه لو واحد خطبه خطبة كويسة مثلا بنص جنيه بجيب نصف مليون حد يعرف اسمه اصلا حد يعرف اسمه القنوات الفضائية اللي على المشايخ اللي بتشحت كلها قنوات عملة تشحت يا جماعة اتصلوا اتصل بس بالجنيه ونص ده يبقى نوع مساهمة احتسب اتصالك معنى كنت يطلع صوتك على التلفزيون كمان لكن احتسب الجنيه ونص عماله تشحت حتى في القناة في قنوات فقطت قنوات فقطت وجهدي ليه ونهار مثلا في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى ابتلاءات هذه كلها ابتلاءات لكن كل هذا لا يساوي شيئا ولا يقدر بشيء في أذنى نعيم وليس فيها يعني من هذا من نعيم أهل الجنة ولهذا النبي صلحت الله عليه وسلم يقول يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غنفة واحدة وما يقال له هل رأيت نعيم قط هل مر بك نعيم قط يقول لا يا رب ما مر بي نعيم قط ماك أي نعيم مرة ذي ويؤتى بأبقى في أهل الدنيا فيغمس في, في الجنة غنفة واحدة وما يقال له هل رأيت مؤسة قط هل مر بك بؤس قط يقول لا يا رب ما مر بي بؤسة قط ولهذا امراه لم فرعون لم يأثر قلبها ملك فرعون خالوا يا أخوان وفعلا يعني هذه المرأة جديره فعلا أن يضرب الله عز وجل بها مثل الذين أمنوا لأن الأمرأة ليست سهلا اولا هي زوجة مين زوجة فرعون يعني فيعطيها من العذاب والنكال ما لن يعطي احدا على الاطلاق ان امنت وثانيا اثرت مرضات الله عز وجل على كل هذا الملك كل هذا الملك أحيانا بعض الناس لأسف الشديد قد يسقط في اختبار إيمانه وتباتي على هذا براتب بي ممكن مثلا ترتملين جنيه ولا بتاع أما تقول له مثلا في خمسين جنيه مش حلال أنت ما داونتش أنت ما روحتش من حقه الكلام ده يعود يجاهد نفسه وينام ويقوم مشغول خمسين جنيه دارة خلص بيه وأنا خلص بيه خمسين جنيه ونكتريه أخ دا هيك بقى عن ممكن تريه مثلا إيمان مسجد امام مثلا المسجد ممكن تلاقي مثلا ايه يعني الكذب موجود و... و... واكل الاموال بالباطل موجوده واللي مش موجود يبقى مش يبقى موجود واللي موجود يبقى مش موجود وانا خاطفته ودعوت وقلت درس وكان متجاوبة معه والكلام ده ما حصلش نهيك عن هذا لكن المرأة تترك كل هذا الملك ملك فرعون وتقول رب بني إسرائيل عندك بيتا في الجنة انا لا اريد هذا كله انا اريد بيتا في الجنة فشوف الكلام الجميل ده بتاع يقول كلما عظم المكون عظم رسالته ولهذا لما العلم صار عظيما عظم عضم الطريق الى العلم عظم الطريق شوف النهارده بتمشي على الطرق وتنفق من جيبك مثلا احيانا او كذا احتسب لان السالك الى العلم طريقا انما في الحقيقه سالك الى الجنه طريق فمن سلك طريق من سلك علم سار الله به طريقا الى الجنه البخاري شفنا هذا المجد لكن بايه أحمد نال هذه الرفعة إمام أهل السنة الجماعة لكن بايه لكننا نريده عظمة العلم بدون بس بدون بس عبيد بن يعيش ثلاثون سنة ثلاثون سنة تطعمه أخته طعمة العشاء ما عند وقت يبعد نظر عن الكتاب ما عند وقت يبعد نظر عن الكتاب واللي يشرب بولة زي ابن خراش في طرب العلم خمس مرات يشرب بولة واللي يبيع أساس بيته واللي يبيع أكمام ثيابه واللي يرهن عليه في خبز كل هذا في حياة الثالث رحمه تعالى ولكن صاروا إيه صاروا أئمة صاروا أئمة ولي يؤجر نفسه زي المحمد كان يؤجر نفسه عند الناس لياتي بشيء يقتات به لواصل العلم فكلما عظم الأمر عظم الإيه عظمت الوسيلة إليه قد قاعدة عظيمة جدا ثم قال فلا فليوصل إلى الراحة إلا بترك الراحة شوف كلام الجميل لا يوصل إلى الراحة إلا بترك إيه الراحة ولهذا تجد مثلا واحد تلاقي أبوي أن يبني معلش اصهر وذاكر وعمل هو تعب يعني سنوات لكن هتسترح بعد كده تبقى رجل طبيب تبقى رجل مهندس مستريح إلى غير ذلك مش مشكلة أبني ادفع بشوية من أجل كذا فلا تنازل الرحى إلا بترك الرحى لا تنازل الرحى إلا بترك الرحى نعم ولا يدرك النعيم إلا بترك النعيم أي نعيم الذي يدرك نعيم الجنة بترك أي نعيم نعيم الدنيا وإذا يدرك النعيم إلا بترك النعيم ولا تدرك الراحة إلا بترك الراحة تتجافى جنوبهم عن المضاجع الثاني يغط غطيفا في نومه لكن هذا يعمل ايه؟ لا إذا جن ليل قام تصفى قدميه تعب ولا مش تعب ترك راحة ولا لا كل ذلك ترك راحة ولكن من أجل الراحة في العظمى لهذا قال سبحانه فلت على منفسه ما أخفي لهم من قرة أحد والمستغفرين بالاصحار مش بالنهار حيث ليقضى إنما بالأطحار حيث لذيذ النوم والمستغفرين بالاصحار نعم أبو الدحداح يعني نخلة في الجنة يا رسول الله نخلة هذه ولنخلة في الجنة تبخت هذا بستاني كل وذهب فاشترى هذه النخلة ببستاني نعم ولكن مكاره الدنيا التي تصيب العبد في سبيل الله عند توطين النفس لها وتمرينها عليها ومعرفة ما تأول إليه تنقلب عند أرباب البصائر منحا يصرون بها ولا يبالون بها وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء انتباتم أخواني لكن ده معنى بقى كمان أعظم يعني لا, لا يدرك النعيم الا بترك النعيم ولا, ولا تدرك الراحة الا بترك الراحة يقول لكن هذه المتاعب إذا وطن الانسان نفسه واحتسبها انقلبت إيه؟ انقلبت منحاً يصرون بها ولا يبالون به فطراه تمزق أشلاؤه ومع ذلك في غير ساعات لا يبالب ألا بفقر ولا بفقد ولا بأي شيء ليه لأنه احتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى إن جنتي معي في صدر حيث رحت. إن قتلي شهاد وإن نفي سياح وإن سجني خل فما العزن من يفتع عدائبي نعم ثم وضخه تعالى على عدم صبرهم بأمر كانوا يتمنونه ويردون حصوله، فقال ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه وذلك أن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم من من بدر كانوا يتمنون أن يحضرهم الله مشهدا يبذلون فيه جهدهم قال الله تعالى لهم فقد رأيتموه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 ووجه الدلالة أن الله تعالى أقر على أميتهم أقرهم أقر ال... ووجه الدلالة أن الله تعالى أقرهم على أميتهم ولم ينكر عليهم وإنما أنكر عليهم عدم العمل بمقتضاها والله أعلم فليتمنى الانسان الإنسان هذا لا بعث به بل, ب... بل هذه عبادة من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو الانسان يتمنى ان يموت شهيدا في سبيل الله لكن الذي يتمنى إما ان يكون صادقا في اميته وإما ان يكون كاتبا إن كان صادقا بذل السبب ما هو العمل هذا هو محك او هو معيار الصدق من الكذب والنفاق كل يتمنى ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما في الصدر وايه في القلب وصدقه العمل لازم العام أنت تمنى الشهادة طيب ماذا بذلت ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقط رأيتم وانتم تنظروا لا يليق بالإنسان أنه يتمنى الشهادة ثم يتقاح. إذا وجد سبيلها وطريقة فمن تمنى الخير سعى إليه أتمنى أن أكون عالما وأسأل الله بصدق أن أكون عالما لكن أين الطريق أتمنى أن أستشهر في لكن أين الطريق نعم طيب نستفي بهذا القدر